أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا من راحة تنفقوا مما تحكون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه على نسائه من قبلي أن تنزل التمرات، والفت بالتمرات فتلها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمناك هم الضالمون. قل صلّى الله فاتبعوا من لا تمراه ما حنيفا وما كان من المشركين.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 قل يا أهل الكتاب لِمَ تَكْفُرونَ مِن آيات اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يا أهل الكتاب لِمَ تَصْدُونَ عَلَى سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ تَبَونَهَا مَنْ آمَنَ تَبَونَهَا عوجا وَأَنْتُمْ وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُطَّعُونَ فَرِطًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ فكيف تكررون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسل وما يعصي من الله فقد هدى إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا صلوا الله حق شغاته ولا تموتوا ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنغذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتلون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر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 أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت مجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ودي اللّه ما في السّمّاوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَمْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ نَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْثَ الْفَاسِقُونَ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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون ليسوا سماء من أيل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 وَهُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنَفِّقُونَ فِي هَذِهِنَ حَيَاتِ الْدُّنْيَا كَمَثَلِ نِعْمَةٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا غَلَمُوا أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا غَلَمُوا الْأَفْوَصُهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا غَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ الْأَفْوَصُهُمْ يَغْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من قانة من دونكم لا يأدونكم خبلا والتمانتم قد بدت الوراظ من أفواههم وما تخوف في صدورهم إكبار قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون الكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عنيم بذات الصنور إن تمسسكم حسنة تسؤهم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 إذا همَّ الله فتاني منكم أن تبشنا والله ينجوهما وعلى الله فنيت المؤمنون ولقد نصركم الله ببعدين وأنتم أدناه فتقول الله لعلكم تشكرون إذا تقولون للمؤمنين لا يكفيكم أن يمدكم ربكم من ثلاث آلاف من الملائكة منزلين بلاء إذا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُم مِنَ فُرُوْهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّيْمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَتَضُمَ إِنَّ قُلُوْبَكُمْ بِهِ وَمَا نَصُرُوا إِلَّا بِنَعِيْنَتِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو ينكبتهم فينقنبوا خائبين ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا جباء ضعافا مضاعفة وتقوا الله لعلكم تفلحون وتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَنفِقُوا إلى مَا من مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَدَدَ الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا بِهِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستوفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصيروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فنظروا كيف كان عقبة المكذبين هذا بيان للناس وودا وموعظة للمتقين ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إيامسكم قاروحٌ فقد مس القوم قاروحٌ مثله وتنك الأيام نذابنها بين الناس ولَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّانِينَ وَلِوِما حَسَّ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ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 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا ومن يريد تواب الدنيا نؤته منها وما يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكي من نبي إذا قاتل معه ربيون كثير فما بهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما سكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفير لنا دنوبنا وإسرافنا في أمرنا في أمرنا وثبت قدمنا ونصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إذ تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنغلبوا خاسرين بلله مولاكم وهو خير الناصرين سنُلقِي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشْرَكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومؤهّم نار ومسمت منظارين ولنَقَلَ الله اللَّهُ إذ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَصَيَّتُم مِمَّا لَمَ مَا تُعْبُدُونَ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 وَمَا مِن مِّن لا إِلَّا حَزَنًا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ <تصفيق> ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَسَى أَن يَوْمَئِذٍ طَائِفَةٌ قَدْ أَنفُسُهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَنَا هل مِنَ الْأَمْرِ من شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَئِنْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا ولم كنتم في بيوتكم لبرزين الذين كتب عليهم القتال إلى مضايعهم وليبتني وليبتني الله وليبتني الله ما في صدوركم بل مَا ما في قلوبكم الله علِم مِدَات الصدور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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الله بما تعملون بانصير ولئذا قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما غفرت من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله نهات لهم ولكنوا تفضل ولضل قلبنا وفضوا من حولك فاعفوا عنهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله فلا ظالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَمَنِ اجْتَنَبَ سَخَطَ الله كَمَا مَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَن دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ دَخَلَ الْخَيْرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتاب وإذا كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة وقاد أصابت مثليها قلتم أنا هذا قل مِنْ من عذاب أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم تقل جمعان فبإذن وَنِيعْمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْ يَدْفَعُونَ ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّتَّبَعْنَاكُمْ ۖ وَهُمْ لَكَاذِبُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْقُوَّةُ عِندَ اللَّهِ جَمِيعًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إذا كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إذا كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسالعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا يريد الله أن لا يدعن لهم حظانا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمني لهم خير لأنفسهم إنما نمني لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميزا خبيثا من الطيب وما كان الله ليضنيعكم على نعيم ولكن الله يجتب من رسله ما يشاء ما يشاء فأمنوا بالله ورسوله وإذا تؤمن وتتقف لكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتوا الله من فضله وخيرهم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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقهم ونقول لكم عذابا حنيق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس مظلام للعميد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إذا تأكل النار قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُنْتُمْ فَرَمَا قَتَنْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَيَنَكْتُبُكَ فَقَالَ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ من كَذَا وَمِنْ بَيِّنَاتٍ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ لَدَيْهَا آخِرَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ فمن زح زح عن النار ودخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متعنور لتبلاو النفي أموالكم ما نافسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم ومن الذين اشتروا أدن كثيرة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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتموا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما يفعلون فلا تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض وقتنا في الليل والنهار لآيات لآلآب الذين يذكرون الله قبل وقوعه على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فغنا عذاب النار ربنا إنك من تدخن النار فقد أخذ زيته وما نغالي من من ربنا إننا سمعنا منادين ينادين أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فأوَفِّر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّر عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَمَّ فَنَامَعَ الْأَبْرَارِ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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لو عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عزده حسن الثواب لا يور أنك تغلب الذين كفروا في البلاد متاعوا قليل ثم مأواهم جهنم ومئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ, إليكم وما أنزل إِلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِغَائِبِينَ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سريع يا أيها الذين آمنوا اخبروا وصامروا ورابطوا وتغوا الله لعلكم تفنحون بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تغسطوا في اليتاما فنكيحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وسلاسا وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن النحلة فإن طيبنا لكم على شيء منه نفسان فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَمَا أَشْعَلْنَا لَهُمْ مِنْ حَائِرٍ إِذَا بَنَوْا لَكَ فِئَأْنَسْتَ مِنْهُمْ رَشَدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَكُنْهَا إِسْرَافًا وَلَا تَكُنْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٍ أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ أُونِيًّا كَانَ السَّعِيفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم دريتا ضعفا خاطوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بضونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أمثيين فإذا كن نساء فوق الثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإذا كانت واحدة فلها النص وليبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إذا كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرثه أبواه فلأمه السلس فإذا كان له إخوة إذا كان آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عنيما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لَهُنَّ وَلَكُنَّ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مِنْ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا أَنْ يَقْعُدَ فإن كان فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَإِنْ ثَنَّى لَكُمْ وَلَدٌ وَفَأَلَهُ النَّسَبُ مِنْ مَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِنَا تُوصُونَ بِهَا أَبَوَيْنِ كان رجل رَجُلٌ يُورَثُ كَالَنَا امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ, فلكل واحد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا إِخْتَرًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السلس في السُّلُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ وَصَابِهَا أَمْلَاهُ أَمْلَاهُ غَيْرَ مُظَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تَنْكَرُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَنَسُو لَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَأْتِيَهَا الْأَنْهَارُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإذا شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنَكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِذَ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَتِهِنَا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنَ قَدِيبِينَ فَأُولَئِكَ يَتُوبُوا اللَّهُ عَل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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تاتخذوا النساء عقارا كرهها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه بينكم وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن ففسخا الله ما الله وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْنَبًا دَانَ سَوْجِيهِ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ نِصْفَ مَا طَرَأْنَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آخُذُوهُ بُنْيَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحو منك حآباء كم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشته وما قت النساء سميلا حزمت عليكم أمها تكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وقَالاتُكم وبنات الأخ وبنات الأم وَزَنَاجَاتُ أُخْتِهِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَنَا إِلَى أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَا تَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَنَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق الله العظيم سبحانه ربك رب العزة عما ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة